واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه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 وَيحِلُّ لَهُ الطَّيباتَِ وَيُحَرِّمُ عَلَْهِم الْ الخَبَ إثَا وَيَضَعُ عَْهُمْ إِصْرَهُم وَْأَغُللََّ كََت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 وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَابْدَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ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 وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَإِذًا مَّعْتَهُ عَمَّنَهُ عِندُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَايَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إن ربك لسريع العطاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون